يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن واغضبن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا فَهَالَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَأْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ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 114. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 115. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرطون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٌ لِمَ تُؤْذُنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ فَلَمَّا زَغُوا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ